وكذلك صح عن جندب رضي الله تعالى عن ه قال أ ح م د رحمه الله تعالى عن ث ل ا ث ة من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة وسلامه ا ل على شرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن هذا الحديث سبق الحديث عنه ا ل ب ا ر ح ة فقد شرحنا ك ل م ة الموبقات ما معناها وهي التي توبق صاحبها ثم ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ذكر أ ن أ و ل شيء من هذه السبع الموبقات الشرك الشرك بالله عز وجل ثم ت ن ى بالسحر والسحر كما قلنا الشياطين يستعملونه ل أ ن هؤلاء ا ل أ ن ا س ا ل س ح ر ة يستعينون بالجن والشياطين من الجن لا يساعدون إ ن س ا ن ا إ ل ا إ ذ ا تنازل عن شيء من عقيدته فيدخلون في هذه ا ل أ ع م ا ل التي يقدمون له شركا بالله عز وجل ف ا ل س ح ر من هذه الناحية أصبح مثل الناحية هذه الشرك أصبح ر و س و ل عليه الصلاه والسلام بين حد الساحر و العلماء يرون أ ن ه لا يستتاب فمن ثبت أ ن ه ساحر فهذا حده القتل لكن كيف القتل هل م ع ن ى كل إ ن س ا ن يتوهم من شخص أ ن ه سحره يذهب فيقتله لا يكون ا ل أ م ر كذلك أ و ل ا لا بد أ ن يثبت أن ه ذ ان سحر ما هو وهم هو ع د الشخص الذي ص ي ي ب هذا أي أ ى ويتوهم أن ش خ ص سحر ه فإذا ثبت أ ن هذا الشخص س ا ح ر يستعمل السحر فرسول الله صلى الله عليه وسلم نص على قتله وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ م س ل م أ م المؤمنين كما سمعنا فثبت عن ث ل ا ث ة من ا ل ص ح ا ب ة قتل الساحر وهذا حده الذي يجب أ ن ينفذ فيه لكن كما قلت لا يمكن ل إ ن س ا ن أ ن يتوهم أ ن هناك ساحر سحره ثم يذهب فيقتله هذا لا يصلح بل يذهب إ ل ى الجهات ا ل م خ ت ص ة إ ل ى المسؤولين هم الذين ينفذون حكم القتل على الساحر وعلى غيره يعني ليس لأحد أن يمد يده على أحد ويستدل بهذه الأحاديث ينفع يحرونه الشرعية على على أن أن فأنا لأنهم لأحد قتلته لذلك هذا لا لأنهم إلى المحكمة ساحر أحد بهذه هذا هذا و إ ذ ا لم يثبت ما قاله بل يعني عمله هذا يؤدي به إ ل ى ا ل غ ص ا ص يقتصون منه ف إ ذ ا ثبت أ ن هناك رجل ساحر يستعمل السحر فالسحر كفر والله نص عليه بانه كفر وما كفر سليمان و لكن الشياطين ك ف ر يعلمون الناس السحر فمن تعلم السحر فقد كفر و من استعمله فهذا من باب أ و ل ى و لكن حده كما عرفنا على أ ن ه يكون عن طريق الحاكم عن طريق المسؤول هو الذي ينفذ الحدود فيمن ارتكب أ م ر ا فيه ح د ثم ذكر من الموبقات أكل اكل ل السبع الموبقات التي ر ب ا تنبق ر من ذ ك أكل الربا والله يقول يأكلون يقومون كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما في يقوم الذي الشيطان من المس يتخبطه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نص على تحريمه بل وذكر عددا ممن يشتركون في التحريم أ ي ممن يشتركون في هذا العمل الكاتب والشاهد كلهم يشتركون في ذلك والربا أ ص ب ح في هذا الزمن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أ ن ه في آ خ ر الزمن من لم يصبه ي م ب ا ش ر ة فسيصبه ي غباره ل ك ث ر ة المعاملات ا ل ر ب و ي ة والربا معناه من أ خ ذ واحدا في ا ل م ئ ة أ و خ م س ة في ا ل م ئ ة أ و ع ش ر ة في ا ل م ئ ة هذا يسمى ربا وهو ما سمي للناس ب ا ل ف ا ئ د ة ترغيبا فيه ل أ ن ا ل ف ا ئ د ة كل واحد يحب ا ل ف ا ئ د ة فلم يسموه ربا و إ ل ا لو قالوا لبعض العام ما ل ذ ي ن لا يعرفون ذلك هذا ر ب ا الربا ما يقبل هذه ه ط ب ي ع ة الناس وكثير من الناس يتعاملون بالربا لكن هل ا ل م ع ا م ل ة بالربا وهي م ع ص ي ة و ك ب ي ر ة من الكبائر كما نص الله عليه ز و ج على ذلك ف ك ت ا ب ونص عليه رسول صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون من استحله واستحله عقديا فهذا هو الذي يستحق أ ن يحكم عليه بالكفر ل أ ن ك ل م ة الاستحلال العملي ا ا ا س ت ح ل ل ل ل أ ي م ع ص ي ة أ ي مباشرتها هذا لا يسمى كفر و إ ن م ا هي م ع ص ي ة ك ب ي ر ة من الكبائر فالذين يتعاملون بالربا هم معرضون لهذا الخطر لكن من استعمله واعتقد أ ن ه حلال مثل البيع والشراء كما قال أ و ل ئ ك الذين يتعاملون بالربا الله رد عليهم بقوله و أ ح ل الله البيع وحرم الربا فمن اعتقد بقلبه أ ن ه حلال و أ ن ه لا شيء عليه فيه و أ ن ه مثل البيع والشراء العادي فهذا حكمه الكفر ل أ ن ه خالف هذه النصوص ا ل ص ر ي ح ة واعتقد أ ن هذا النص لا يحرم عليه ذلك تحريما شرعيا و إ ن م ا يقول هذه م ع ص ي ة من المعاصي والناس يعملون ونعمل معهم ف إ ن اعتقد ذلك أ ن ه حلال فهذا هو الكافر و إ ن لم ا ع ت ق د أ ن ه حلال و إ ن م ا هو يعرف على انها م ع ص ي ة وجره الشيطان إ ل ى عملها فهذا مرتكب كبير من الكبائر م ع ر ض نفسه للخطر والله عز وجل قد ذكر أ ن آ ك ل الربا هذه حاله يوم ا ل ق ي ا م ة يخرج من قبره كما قال ابن عباس يقوم ويسقط مثل المجنون مثل المصروع الذي يصرعه الشيطان في هذه الدنيا الذين ي أ ك ل و ن ر ب ا لا يقومون إ ل ا كما يقوم الذي ت خ ب ط ه الشيطان من المش أ م ا الاستحلال العملي بمعنى أ ن ه لا يعتقد أ ن هذا الربا حلال ولكن يعمله فهذه هي ا ل ك ب ي ر ة ل أ ن الاستحلال العملي حتى في جميع ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى مثلا الخمر هو حرام ب ا ل إ ج م ا ع فمن شربه فقد استعمله من استعمله شربه فقد استعمله. ولو كرر شربه وهو يعلم على أ ن ه ا م ع ص ي ة فهذا مرتكب كبير لكن لو أ خ ذ كوب صغير من الخمر وقال هذا لا فرق بينه وبين ماء السماء لا فرق بينه وبين العسل لا فرق بينه وبين مشروبات الحلال لا اذا قال كذلك فهذا كفر لكن لو استمر يشرب ولو شرب براميل وهو يعتقد على أ ن هذه م ع ص ي ة و ك ب ي ر ة و أ ن ه سيعاقب عليه فهذا لا يكفر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان رجل مبتلى ب ا ل إ د م ا ن على الخمر مبتلى فيشرب الخمر و ي أ ت و ن به إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد ثم يذهب وينتكس ويرجع م ر ة أ خ ر ى فيشرب ف ي أ ت و ن به ف ي ق ي م عليه الحد وهكذا حتى قال رجل يوما قبحه به الله أو أخزاه الله ما أو أكثر ما يؤتى فقلنا ي عليه الخمر الله الله فرسول صلى وسلم ا لا تقول ذلك لا ت ك ع و ن ل ل ش ي ط المعاصي ن ع ى أخيك ث أقام ل ي ه ل فقلنا ل ح ا ا م ع توجد في البشر والعيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب هذه ا ل م ع ص ي ة فلو أ ن إ ن س ا ن ا يشرب خمرا ويؤتى به سكران ثم يتركونه و لا يقيمون عليها الحد هذا هو الممنوع هذه هي ا ل م خ ا ل ف ة لكن إ ذ ا أ ق ا م و ا عليه الحد و ج ر د و ه ثمانين جلده يذهبوا اذا شرب م ر ة أ خ ر ى ي ض ر ب ه فالشاهد على أ ن ك ل م ة الاستحلال لا يقصد بها الاستحلال العملي فهذا الذي شرب ا ل خ ب ر استحله عمليا أ خ ذ ه و شربه لكن لو اعتقد على أ ن ه لا فرق بينه و بين الماء لا فرق بينه و بين ماء زمزم لا قال إ ذ ا قال كذلك فهذا لو شرب كوبا يكون كافرا أ م ا إ ذ ا لم يعتقد ذلك وشرب الخمر فهو مرتكب م ع ص ي ة ك ب ي ر ة ومعرض إ ل ى عقاب الله عز وجل ويجب على ا ل ج ه ة ا ل م س ؤ و ل ة ا ل ش ر ع ي ة أ ن تقيم عليه الحد فنفرق بين الاستحلال العقدي والاستحلال العملي الاستحلال العملي عرفنا هي ا ل م م ا ر س ة فهؤلاء الذين يتعاملون بالربا هم يمارسونهم يشتغلون في ا ل ر ب ا لكن إ ذ ا اعتقدوا أ ن ه حلال ولا فرق بينه وبين البيع والشراء فهذا هو الكفر وأظن هذا الأمر واضح نقول ولا ولا العواطف يقولون فهو وقد باشرون بمثل هذا الكلام وقالوا البنوك موجودة وإذا الأمر لأن من الناس الذين عندهم الدينية من كانت البنوك هذه لم فمعنى بعينه هذا هذا هذا هذه هذا هو سيما الشباب سيما ارتكب كافر الكلام بمثل لم تزل كثير كبيرة الكفر、بعينه. وهذه البنوك أ ر ي د أ ن أ ب ي ن لكم ما فيها البنك كلكم يعرف أ ن ه ليس من الباب إ ل ى الباب كله ربا بل فيه معامله ة ر اخرى ل يحولون أموال من بلد ن ا س يريدون فكيف إ ذ ا سافر به بهذه ا ل ط ر ي ق ة إ ذ ا البنك هذا فيه عدد من المعاملات ومن ضمن تلك المعاملات فيه نوع اسمه ربا إ ذ ا جاء ا ل إ ن س ا ن واراد قرضا من هذا البنك ليفتح له مشروعا وقال أ ن ا أ ر ي د م ئ ة أ ل ف يقولون لا تفضل يكتب ذاك السند ب م ئ ة أ ل ف و ي ط ر ب و ن الضمانات التي م م ك ن يعني يستعيدون بها هذا المال ثم يعطونه من أ و ل وحله تسعين أ ل ف ا ا ل ع ش ر ة في ا ل م ئ ة ي أ خ ذ و ن ه ا مقدم ما يعطون إ ي ا ه ا هذا هو الربا بعينه فالمسلم الذي يسمع الذين يكون الربا لا يقومون ل ا كما يقوم الذي ت خبط الشيطان من ا ل م ش ثم يذهب إ ل ى البنك و ي أ خ ذ هذه ا ل م ع ا م ل ة فهذا هو الربا أ م ا إ ذ ا كان عندك مال وذهبت للبنك وأردت الى ا ل من ب ل لبلد د ولو ا م ا ل ي ن ان المال م بلد إلى بلد والربا ليس في البنوك إلى ليس لو في فقط أن شخصا عنده أ م و ا ل ثم يعطي الناس هذه الأموال ب ف ا ئ د ة إ م ا بعشره في ا ل م ئ ة أ و ب خ م س ة في ا ل م ئ ة فهذه ربا يعني بدون بنك في مؤسسه ة م يتعاونون بالربا إ ذ ا ليس الربا معنا في البنوك فقط و إ ن م ا الربا هو ا ل م ع ا م ل به سواء كان بين ا ل أ ف ر ا د أ و مع المؤسسات فمن كان عنده أ م و ا ل ويتعامل مع الناس بهذه ا ل ص و ر ة فهذا هو الربا ى بعينه ل ل الذي ق نقول و هذا ن بعينه ن ا يرتكبون ذ ه أدلتهم التي يلبسون بها على بها الناس هذا قول الخوارج قول الخوارج ماذا قالوا فيه أ ح ا د ي ث م و ج و د ة في الصحيحين قول ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم لا ي ذ ن ي الزاني حين ي ذ ن ي وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن قالوا معنى ذلك أ ن ه كافر هذه ا ل أ ح ا د ي ث وجدوها ثم وجدوا آ ي ا ت في كتاب الله عز وجل ص ر ي ح ة في الكفر على من ارتكبت تلك المعاصي ولكن المقصود من ذلك الكافر وليس المقصود به العاصي ل أ ن ذكر ا ج ل الذي قال لجابر بن عبد الله حينما حدثه على أ ن أ ص ح ا ب المعاصي يخرجون من النار بعد أ ن يعذبوا فيها ويسيروا مثل ا ل ق ر ا ط ي س يخرجون بهذه ا ل ص و ر ة ثم يلقون في نهر الحياه قال لجابر بن عبد الله ماذا تقول يا صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ا كلما أرادوا أن يخرجوا منها ل ل يقول ه أن أ ي فيها استدل بآية د استدل و ا ا الكفار ز ل في و عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إ ن هؤلاء عمدوا إ ل ى آ ي ا ت نزلت في كتاب الله على الكفار ف أ خ ذ ه ا وطبقوها على المؤمنين إ ذ ن المسلم ما دام موحد ولم يشرك بالله شيئا مهما ارتكب من المعاصي فماله إ ل ى ا ل ج ن ة ولكن هل أ ح د يستطيع أ ن يمد إ ص ب ع ه إ ل ى هذه النار من ارتكب م ع ص ي ة من ارتكب ك ب ي ر ة معرض للعقاب بالنار والنار ا ل يوم ي ا ل ق ي ا م ة هذه النار ا ل م و ج و د ة عندنا جزء من سبعين جزءا من تلك النار ويوم ا ل ق ي ا م ة هذا الجزء يضم إ ل ى تلك ا ل أ ج ز ا ء فكيف حر هذه النار الذي هي جزء من سبعين ونحن لا نتحمل أ ن م د أ ص ب ع ن ا إ ل ي ه ا إ ذ ن على المسلم أ ن يبتعد عن هذه المعاصي لكن نبين الحكم الشرعي وما نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الذي قال في الأحاديث الصحيحة أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال درة من إيمان يعني بعدما قلبه ذرة في يخرج في يعني يمحص يعذب أنه بعدما من من من فيجب على المسلم أ ن يبتعد عن المعاصي جميعا و أ ن يعلم على أ ن من تتقبل ا ل م ع ص ي ة ليس بكافر و إ ن م ا هو معرض لعقاب الله و هذا الفكر هو فكر الخوارج هم الذين كفروا عثمان و كفروا ا ل ص ح ا ب ة ثم قتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما و قد أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه و سلم و بشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه كما في صحيح البخاري ثم أ خ ب ر أ ي ض ا حينما جاء وقدم ذاك المال في غ ز و ة جيش ا ل ع س ر ة فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقتل مظلوما فذهب شخص واخذه و أ ق ب ل بها على ر س و ل عليه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م حتى يرى وجهه النهوض عثمان قال هذا قال نعم يومئذ هو أ ص ح ا ب ه على الحق فقتل رضي الله عنه مظلوما والذين الذين قتلوا علي بن أبي طالب. ولهذا قالوا علي بن ابي طالب ان لم تعيد ا ل أ ش ت ر قائد الجيش و إ ل ا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان يعني الذين الذين علي ويعرف الذي في عثمان على العلم عبد عبد عمر أنفسهم أنفسهم بن أن منهم الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم من القراء. وكتب له عمر بن هم وهم قتله هو به الأمر ملجم ملجم قتلوا خرجوا طالب قلاب القراء خطاب وكتب آخر إ ل ى ع م ر بن العاص في مصر ليفتح له دارا حتى يعلم الناس ا ل ق ر آ ن ثم ظل بعد ذلك و ماذا صنع ترصد لعلي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه عند باب منزله و عند خروجه ل ص ل ا ة الفجر و ضربه بالسيف على ر أ س ه و قتله لماذا يتقرب به الى الله عز و جل فنحن لو وجدنا ا ل آ ن بعض الشباب بعض الناس يقتلون المسلمين معناه يتجرمون به من الله على ذلك الفكر يعني على الفكر الخارجي الذين قتلوا ا ل ص ح ا ب ة وكفروهم هذا فكرهم قتلوا علي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن ملجم ارجعوا لتاريخه تجدونه من القراء وتجدون أ ن ع م ر بن الخطاب كتب له إ ل ى ا ل ق ا ه ر ة إ ل ى ع م ر بن العاص ان يبني له دارا ليعلم الناس ا ل ق ر آ ن ثم بعد ذلك ضل ولهذا ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في آ خ ر حياته كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فالمسلم عليه أ ن يدعو بهذا الدعاء دائما ل أ ن القلوب بين أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن يقلبها كيف يشاء إذن اكل الربا من الكبائر ثم أ ك ل مال اليتيم هذه بالله السبع الموبقات الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إ ل الا ب ا ح ق إ ل بالحق عن القاتل يقتل ثم اكل الربا وكذلك اكل مال اليتيم اليتيم ضعيف توفي والده واصبح هو في امست الحاجه إ ل ى من يساعده فاذا جاء هذا الذي هو ولي واكل ماله هذه كبيره من الكبائر ثم الله عز وجل ت و ع د على ذ لك ب ن يكون لك ي ك ن لك ان يكون لك ان يكون ان ي ك ل ان يكون ل ان يكون ان ي ة و ن ل ان يكون لك ان ي ك لك ان ي ك ن لك ان ن لك ا ي ك و لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون لك ان ي ك لك ان يكون لك ن يكون لك ان ي ن ل ان يكون ل ن ي و ن لك ان يكون لك ن يكون لك ان و ن لك ن ي ك ل ا و ن لك يكون ل ان يكون لك يكون ان يكون لك ا ي ح ا ج ة ل ل م س ا ع د ة ف ب د ل م ا ت س ا ع د ه ت أ ك ل م ا ل ه ف ا ل ل ه عز و ج ل يجازي من عمل ذلك بهذا الجزاء أ ي أ ن ه ارتكب هذه ا ل ك ب ي ر ة و أ ن ه سيعاقب بالنار يوم ا ل ق ي ا م ة وكذلك التولي يوم الزحف يعني الجهاد بين المسلمين والكفار وحينما تحدث المواجهة بين الكفار وبين المسلمين تحدث المسلم متحرفا أن إلا لقتال قال متحجزا عز إلى فئة كما قال الله عز وجل في س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل فمن عمل ذلك وتولى يوم الزحف وهو في صفوف المسلمين فقد ارتكب هذه ا ل ك ب ي ر ة وهذه ا ل ك ب ي ر ة ت ب ق ه في النار قال و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات الذي يقذف الرجل أ و ا ل م ر أ ة ب ا ل ف ا ح ش ة بالزنا فهذه ك ب ي ر ة من الكبائر والله عز وجل قد بين الحد الذي ينبغي أ ن يقام على ذلك الرجل فينبغي للمسلم أ ن يتجنب هذه المعاصي وهذه المعاصي كلها من الكبائر وكما قلنا ليست كل الكبائر هذه و إ ن م ا هذه من أ ك ب ر الكبائر الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق و أ ك ل الربا و أ ك ل مال اليتيم وكثر ا ل ل ت و محصنات الغافلات فينبغي للمسلم أ ن يتجنب هذه المعاصي جميعا ل أ ن ه ا تعرضه إ ل ى سخط الله عز وجل ولا سيما الشرك فالشرك فالله عز وجل لا يغفره في أ س ئ ل ة م ت ك ر ر ة وهي عن ا ل ز ي ا ر ة والحجاج ا ل آ ن انتهوا من حجهم و ن س أ ل الله عز وجل القبول للجميع و أ ن يكون الحج حجا مبرورا ن س ع ي ا مشكورا والحج المبرور كما قال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء الا ا ل ج ن ة و الحج المبرور أ ن يكون خالصا لله تبارك و تعالى لا يريد ا ل إ ن س ا ن منه أ ن يقال عنه يا حج فلان لا يريد منه أ ن يثنون به ان يثنون عليه بذلك الحج و أ ن ه رجل حينما يكون بهذه ا ل ص ف ة يسير في قريته في بلده م ش ه و ر بهذا و أ ن ه م ي أ ت م ن و ن ه و أ ن ه رجل وصل إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة إ ذ ا كان يقصد من حجه ذلك ونعيد جميع الحجاج من ذلك فهذا يحبط عمله يعني يحبط ذلك العمل ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في العمل لغير الله عز وجل من عمل عملا أ ش ر ك معي في غيري تركته وشركه عمل عملا يعني لله عز وجل و هذا الحديث ص ح ي ح مسلم من عمل عملا أ ش ر ك معي فيه غيري تركته و شركه أ ي أ ن الله عز و جل غني عن هذا العمل و لا يقبل من العمل إ ل ا ما كان خالصا لوجهه و الله يقول أ ل ا لله الدين الخالص فيجب على المسلم أ ن يخلص نيته في جميع أ ع م ا ل ه في الحج و ف ي غير الحج ل أ ن الريا مما يحبط العمل و ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال أ خ و ه ما خ ف على أ م ت ي الشرك ة ا ل أ ص غ ر و بين أ ن الشرك ة ا ل أ ص غ ر هو الرياء ل أ ن ه يدخل على ا ل إ ن س ا ن و هو لا يشعر و مثل ب أ ن رجلا واقف يصلي مثلا و م ر ة آ خ ر صاحب منصب رجل في إ د ا ر ة رجل كبير فحينما يراه يغير من حركته ا ل أ و ل ى فيطيل القيام و يطيل الركوع و يطيل السجود من أ ج ل أ ن يقول عنه ذاك الرجل على أ ن هذا الرجل ما شاء الله عابد وطيب ك ذ ا حينما يعمل هذا العمل هذا العمل نفسه الذي دخل على عمله الخالص لله عز وجل يحبطه عليه ل أ ن ه عمل عملا أ ش ر ك فيه مع الله غيره الحاج بعد أ ن يقضي حجه ثم يتيسر له أ ن ي أ ت ي ل ل م د ي ن ة أولا نعلم على أ ن ه لا ارتباط بين الحج و ا ل ز ي ا ر ة أ ي لا يتوهم الحاج ب أ ن حجه لا يتم إ ل ا إ ذ ا جاء ل ل م د ي ن ة وزار ا ل م د ي ن ة ل أ ن ا ل ز ي ا ر ة الهدف منها شد الرحله الى هذا المسجد وهذا المسجد الصلاه فيه ب أ ل ف ص ل ا ة ووقتها في كل وقت وحيد ا ل س ن ة كلها الباب مفتوح لك أ ن ت أ ت ي ل ل م د ي ن ة و أ ن تصلي في هذا المسجد أ م ا الحج فهو ركن من اركان ا ل إ س ل ا م وهذا الركن حدد بوقت محدد بزمن محدد فليس في ا ل س ن ة كلها إ ل ا هذا اليوم و الليله و يوم ع ر ف ة من حضره و وقف في ع ر ف ة فقد تم حجه ومن لم يتمكن من الوقوف في ع ر ف ة في هذا اليوم و ا ل ل ي ل ة فاته الحج إ ذ ن ما في ص ل ة بين ا ل ز ي ا ر ة وبين الحج الحج ركب اركان الاسلام ومن جاء للمسجد وصلى ف ي ه يثاب على ذلك العمل ومن لم ي أ ت لا شيء عليه إ ذ ن نحن يسر الله لنا أ ن ن أ ت ي ل ل م د ي ن ة وينبغي أ ن ي ك و ن أ و ان تكون نيتنا أ ن ن شددنا الرحل إ ل ى ا ل ص ل ا ة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لا تشد الرحال إ ل ا إ ل ى ث ل ا ث ة مساجد لا تشد الرحال يعني من بلد لبلد من أ ج ل ا ل ع ب ا د ة و أ خ ذ الثواب على تلك ا ل ع ب ا د ة لا تكون إ ل ا إ ذ ا كانت لهذه الثلاثه اماكن مسجد الكعبه هو للحج و ا ل ص ل ا فيه ب م ا ئ أ ل ف ص ل ا ة أ و مسجد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل ص ل ا فيه ب أ ل ف ص ل ا ة والمسجد ا ل أ ق ص ى ا ل ص ل ا فيه بخمسمائه ص ل ا ة إ ذ ا شد الرحل يجب أ ن يكون لهذه المساجد إ ذ ا وصلنا ا ل م د ي ن ة ودخلنا هذا المسجد ف أ و ل عمل يعمله الداخل لهذا المسجد أ ن يصلي ت ح ي ة المسجد ف إ ن جينا في وقت ف ر ي ض ة فنصلي مع المصلين و إ ن جينا في غير وقت ا ل ف ر ي ض ة فنصلي ت ح ي ة المسجد إذا صلينا تحية المسجد يسن لنا بعد ذلك أ ن نذهب ل ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون السلام ب أ د ب واحترام وعدم رفع الصوت ولا يحتاج ان يتمسح بالجدران ولا بالصفر هذا الموجود وكثير من الحجاج يتمسح بالابواب يتمسح بالحديد هذا الحديد و هذا الصفر صنع في الورشات يعني الحدادون هم الذين عملوا هذا لم يصنعه ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري عنه فما يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتمسح ي ت بالجدران يتمسح بالابواب يتمسح ب ا ل ح ل ق ه الصفر هذا ما يصلح فهذه كله من البدع التي لا ينبغي أ ن يعملها ا ل إ ن س ا ن فعلى الحج ان يتجنب ذلك ت أ ت ي وتذهب إ ل ى ا ل ح ج ر ة إ ل ى قبر ل ر س و ل عليه الصلاه والسلام و ت أ ت ي تسلم عليه بادب أ د ب ح ورحمة ت تقول وبركاته ر رسول ا السلام يا الله الله م عليك ه ن ش أنك ل الرسالة غ ت و أ د ي ت احترام ل أ م ا ن ن و ص الأمة ا بلغت ل أنك نشهد س ل ل ة ونصحت ا أ ة الرسالة وبلغت يقول هذا القول يقول السلام عليك يا رسول الله وهذا ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر لم السلام عليك الله قليلا على يستطع يتقدم هذا يا إن ثم يكفي ابي ثم يتقدم غيره ويسلم على عمر رضي الله عنهما جميعا هذه ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الذي سبق شرحه في الليالي ا ل م ا ض ي ة بعضكم حضر يمكن أ ن ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي ف إ ن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وهكذا كان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في أ م ا ك ن ه م إ ذ ن أ ن ت سلمت أ و ل ا فلا ينبغي لك أنك ل م ا صليت ذ ه ب ت للسلام كلما صليت ذهبت للسلام كلما جيت للمسجد ذهبت للسلام هذا يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا غبري عيدا ل أ ن العيد هو الذي يعود ويتردد ويتكرر ثم انت تريد شيئا بينه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد ان تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا وسلموا علي هذا وسلم مكان يبلغ في ا سؤال ي ا في هذا الموضوع سائل يمكن وردت عليه هذه ا ل ش ب ه ة يقول كيف نجمع بين حديث ما من أ ح د يسلم علي إ ل ا رد الله علي روحي ف أ ر د عليه السلام وحديث إ ن لله م ل ا ئ ك ة سياحين يبلغوني عن أ م ة السلام وكيف رد الله الروح على رسولنا وقت السلام عليه وهل في غير هذه ه ا ل أ و ق ا ت لم يرد عليه الروح إ ل ى آ خ ر ه أ ن ا أ ق و ل لهذا ا ل أ خ السائل وللمستمعين جميعا أنه يجب على كل مسلم إ ذ ا جاءه ا ل ح د ي ث ع ن رسول الله صلى الله ع ل ي ه و س ل م سواء أ د ر ك ه ب ع ق ل ه أ و لمدرك ي ف ع ل ي ه أن ي س ل م ل م ا ا ق ل ه رسول الله صلى الله ع ل ي ه و س ل م ف رسول الله صلى الله ع ل ي ه و سلم لا يقلق ع ن الهوى و إ ن م ا هو ح ن و ح فهو ا ل م ش ر ع و هو المعلم و ع ل ي ن ان أ ت ب ع ه سواء أ د ر ك ن ا ا ل ح ك م ة أ و لمدرك ن هذا يقول كيف نجمع بين هذا وهذا هذا ما في م ع ا ر ض ة يعني إ ذ ا و ق ف ا ل إ ن س ا ن بنفسه وسلم هذا سلامه من منه م ب ا ش ر ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا سلم في مكان بعيد فهناك م ل ا ئ ك ة سياحين كلفهم الله عز وجل ي أ خ ذ هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أ ن سلامك يبلغ الرسول ف إ ن ج ئ ت ا ل آ ن وذهبت وسلمت هكذا يكفيك هذا إ ن كنت في مكان بعيد تسلم و ا ل م ل ا ئ ك ة ي أ خ ذ و ن هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا قوله كيف كيف ترد روح الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا هو الممنوع هذا الذي لا ينبغي أ ن يقوله المسلم ل أ ن الرجل الذي داخل المسجد هنا و ا ل إ م ا م مالك يدرس الناس و س أ ل ذاك السؤال وهو قوله الرحمن على ا ل أ ر ش استوى كيف استوى كيف استوى الله عز وجل قال في كتابه الرحمن على ا ل أ ر ش استوى في سبع آ ي ا ت من كتاب الله عز وجل ف ا ل إ م ا م مالك دهش من هذا السؤال ل أ ن السؤال مبتدع ما في أ ح د يقول كيف ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ر و ح بين جنبي ه لا يدري كيفيتها كل واحد منا معه روح ر و ح بين جنبيه هل أ ح د منا يعرف ك ي ف ي ة هذه الروح ما تدري ما نعرف إ ل ا الحركات ا ل م و ج و د ة هذه الحركات تدل على أ ن هذه النفس وهذه الروح م و ج و د ة إ ذ ا سلبت مات وخمت خ لكن ا ص ل هل تعرفها ما تعرفها ولا تعرف كيفيتها ف ا ل إ م ا م مالك بعد أ ن استجمع ق و ا ل أ ن ه دهش من هذا السؤال رد على ذلك الرجل قال له الاستواء معلوم يعني معناه معلوم من لغة العرب من الاستواء لغة فالله عز وجل خاطبهم بهذا الكلام الذي هو بلسانهم فعرفوه ا ل ر ح م ن على العرض ل اشتوا ك ي ف ي ة لا احد يعلمها ولا يحيطون به ع ل م فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء حتى ت س أ ل عن كيفيته ف ك ي ف ي ة صفات الله عز وجل لا يعلمها إ ل ا هو لها ك ي ف ي ة ولكن نحن لا نعلمها و إ ن م ا يعلمها الله عز وجل ولهذا قال ا ل إ م ا م مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه ب د ع ة ثم قال و لا أ ر ا ك إ ل ا مبتدعا ثم أ م ر به ف أ خ ر ج من ا ل ح ل ق ة فردوا ل أ ن ه فيه مرض فخشي أ ن هذا المرض ينتقل ل ل أ ص ح ا ء الموجودين معه عنده شبهه و ا ل ق ر آ ن الله عز وجل أ ن ز ل ه بلسان العرب فهم يعرفون معناه ودلنا الله عز وجل في كتابه على أ ن هناك مسائل أ ش ك ل ت على ا ل ص ح ا ب ة ف س أ ل و ا وجاء اليوم الى الله عز وجل ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ه ل ة الله قال قل هي مواقيت للناس والحج, والحج لولا هذه ا ل أ ه ل ة التي جعله الله ل م ع ر ف ة السنين والحساب ما نعرف متى يدخل هذا ومتى يخرج هذا الديون والمعاملات بين الناس و ا ل إ ي ج ا ر ا ت والعدد للنساء وكل ا ل أ م و ر ا ل م ت ع ل ق ة بالحساب الذي جعله الله عز وجل لهذه ا ل أ م ة حتى يستفيدون منه في حياتهم فالله أ ج ا ب ه م بالشيء ح ا التي ا ج ة ل هم الذي هم في ح ا ج ة إ ل ي ه ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ه ل ه يقولون سالون هل ب د أ صغيرا ثم يكبر كيف يكون ذلك هذا ما في ح ا ج ة عليه إ ن عرفته وان لم تعرفه لا يضرك هذا لكن حاجتك على هذا الهلال حتى تعرف متى ي أ ت ي رمضان تعرف متى ي أ ت ي الحج تعرف متى ينقضي ا ل أ ج ل لهذا الدين متى تنتهي ع د ة هذه المراه حتى يجوزها أ ن تتزوج هذا المطروب ه ذ ا هو ا ل ح ا ج ة التي عليه قال قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت للناس في معاملاتهم في بيعهم في شرائهم في ديونهم والحج نعرفه بهذا الشهر كلكم ا ل آ ن بقيتم في بلدانكم ولم ت أ ت و ا ل م ك ة إ ل ا في هذا الشهر ما سافرت من بلادكم إ ل ا في هذا الشهر الذي فيه الحج قل هي مواقيت للناس والحج ي س أ ل و ن ك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ي س أ ل و ن ك عن المحيض قل هو أ ذ ن فاعتزل النساء في المحيض إ ذ ن عدد من ا ل آ ي ا ت وردت في كتاب الله كان هناك إ ش ك ا ل عند ا ل ص ح ا ب ة ف س أ ل و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ج ا ب ه م على ذلك من الذي أ ج ا ب ه م الله عز وجل هو الذي جاء بالجواب ا ل م ر أ ة التي كانت ظهر منها زوجها جلست تجاد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لك عندي حتى نزل الوحي من السماء إذن إذا الإنسان هذه هنا قولوا قول وصفاته ولم الرسول والسلام الكيفية الصحابة لم يشكل عليهم شيء في باب أسماء الله وصفاته ولم يشكل عليهم شيء في قول عليه الصلاة سلم علي الإنسان رد الله علي باب أسماء في في في شيء شيء روحي رد ولم يشكل عليهم في نقل ا ل م ل ا ئ ك ة السلام من مكان إ ل ى رسله و ا ل ل صلى الله عليه وسلم لم يشكل عليهم ذلك بل فهموا وهذا معروف لكل إ ن س ا ن أ م ا ا ل ك ي ف ي ة فهذه لا يسال أ ل ع ن ه ا ك ي ي يسأل ف ة هذه لا يسأل عنها و إ ن م ا السؤال عن ص ح ة الحديث هل هو صحيح او غير صحيح والحديث بحمد الله صحيح إ ذ ا الزياره انت ل ز ي ا ر ة أ تصلي في هذا المسجد ما تيسر لك و ا ل ص ل ا ة فيه ب أ ل ف ص ل ا ة أ ي أ ج ر ه ا ب أ ج ر أ ل ف ص ل ا ة فيما سواه ليس معنى من صلى ص ل ا ة يستر له رصيد أ ل ف و ما يحتاج يصلي حتى يكمل هذا الف أ ل لا و إ ن م ا ا ل أ ج ر و الثواب لهذه ا ل ص ل ا ة في هذا المسجد مثل ما تصلي في مسجد أ ل ف ص ل ا ة و هذا من فضل الله عز و جل على عباده و يجب على المسلم أ ن يغتنم هذه ا ل ف ر ص ة لا سيما في م ك ة ا ل ص ل ا ة ب م ا ئ ة أ ل ف ص ل ا ة فالمسلم ولا سيما الحاج الذي ي أ ت ي من بعيد يعني ينبغي ع ي ي ن له أ ن يحرص على ذلك س أ ل و ا أ س ئ ل ة يعني هل هناك حد و أ ن ا ل ز ي ا ر ة لا تتم إ ل ا إ ذ ا صلينا أ ر ب ع ي ن ص ل ا ة وهذا يتردد على أ ج ل ة كثير من الناس و ا ل أ م ر ليس كذلك أ ن ت إ ن صليت أ ر ب ع ي ن ستحصل على هذا الاجر العظيم لو صليت م ئ ة يكون أ ف ض ل و أ ح س ن ل أ ن ه ا أ ك ث ر لو صليت خمس صلوات تكفي لو صليت ص ل ا ة و ا ح د ة تكفي إ ذ ا ما فيه شرط على أ ن ا ل ز ي ا ر ة لا تتم إ ل ا ب أ ن ي أ ت ي بصلوات م ح د د ة إ م ا ب أ ر ب ع ي ن فرضا أ و أ ق ل أ و أ ك ث ر و إ ن م ا ا ل إ ن س ا ن يغتنم ا ل ف ر ص ة ما دام هنا فيصلي ما تيسر له فلو صلى م ئ ة أ ح س ن من اربعين ضيب الزيارة النبوي هذه للمسجد ا ل ص ل ا ف ي ثم ا ل س ل م على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك من ا ل أ م ا ك ن التي يسن زيارتها البقيع والبقيع هذا هو م ق ب ر ة لدفن الموتى من زمن ا ل ص ح ا ب ة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى وقتنا الحاضر فهذه ا ل م ق ب ر ة ا ل ذ ي فيها عدد من ا ل ص ح ا ب ة وفيها م و ت ى المسلمين من ذاك التاريخ إ ل ى ا ل آ ن هي مثل المقبره التي في بلادك من حيث ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة ل أ ن فيه ز ي ا ر ة م ش ر و ع ة و ز ي ا ر ة م م ن و ع ة ف ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة للمقابر سواء في ا ل م د ي ن ة أ و في بلادنا هي أ ن ك ت أ ت ي إ ل ى هذه ا ل م ق ب ر ة وتسلم على أ ص ح ا ب ه ا وتدعو لهم ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ل أ ص ح ا ب ه كنت نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور الا فزروها ف إ ن ه ا تذكركم ا ل آ خ ر ه نحن نعيد هذا الحديث أ ك ث ر من م ر ة ل أ ن الزوار يتجددون هذا ي أ ت ي وهذا يسافر يعني التكرار ليس معنا لو كانوا ج م ا ع ة فقط وما في غيرهم ما ينبغي التكرار. يعني مرة التكرار واحدة ينبغي يعني تكفي لكن ا ل آ ن الزوار هؤلاء يسافرون هؤلاء ي أ ت و ن إ ذ ا الزياره ا ل م ش ر و ع ة أ ن تاتي وتسلم عليهم وتدعو لهم ب أ ي شيء تدعو بما علمنا ر س و ل صلى الله عليه وسلم حينما قال ل أ ص ح ا ب ي هذا القول قالوا ماذا نقول يعني كنا في جاهليتنا إ ذ ا ذهبنا الى اصحاب المقابر طلبنا منهم ما لا يطلب إ ل ا من الله نطلب منهم النصر على ا ل أ ع د ا ء نطلب إ ن ز ا ل المطر إ ذ ا ت أ خ ر نطلب شفاء المريض نطلب رد الغائب هكذا كانوا يعملون فرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع علائق الشرك نهاهم نهيا قاطعا عن ز ي ا ر ة القبور فلما عرفوا الإسلام ما و ع ر ف يخل ب ا ل إ س ل ا م وما ينقض ا ل إ س ل ا م عند ذلك قال لهم كنت نهيتكم الان زوروها ف قالوا م السلام ذ ا ن ق و قالوا ل عليكم و ر ح م ة الله وبركاته انا الديار من المسلمين أ ن ت م السابقون ونحن إ ن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله, لكم. يغفر الله لكم بدل ما كانوا يقولون لهذا الميت ردا ل ل غ ا ئ ب أ ن ز ل لنا المطر أ ش ف لنا المريض لا هذا قد انقطعت أ ع م ا ل ه وهو في ح ا ج ة إ ل ي ك و أ ن ت لست في ح ا ج ة إ ل ي ه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا تاتي تدعو لهم هذا الدعاء فيه فائدتان ف ا ئ د ة للموتى ل أ ن أ ع م ا ل ه م ا ق ط ع ت فدعوت لهم ف ا ئ د ة لك أ ن ت ل أ ن ك دعوت لهم فتؤجر على هذا العمل ف أ ن ت تنال ا ل أ ج ر وتدعو لاخوانك الذين سبقوك ب ا ل إ ي م ا ن ا ل أ م ر ا ل آ خ ر أ ن ك تتذكر ا ل آ خ ر ه كما قال ر س و ل عليه الصلاه والسلام أ ي تتذكر ب أ ن ك ستموت مثلما ماتوا ل أ ن هؤلاء كانوا مثلك في هذه ا ل ح ي ا ة جيرانك أ ب و ك أ خ و ك أ ق ا ر ب ك ماتوا وجاءوا لهذا المكان ف أ ن ت في يوم من ا ل أ ي ا م ستكون في هذا المكان إ ذ ا تتذكر ا ل آ خ ر ة فترجع وتعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة إ ذ ا هذه ا ل ف ا ئ د ة التي نستفيدها من ز ي ا ر ة المقابر هنا نسلم على اهل ا ل ب ق ي ة وندعو لهم بهذا الدعاء و إ ذ ا كنا في بلادنا مشروع لنا أن نزور ان ل م ق ا ب ر و أ ندعو لهم بهذا الدعاء يعني لا أ ح د يظن على أ ن هناك ج م ا ع ة يحرمون ز ي ا ر ة المقابر أ ب د ا إ ن م ا يحرمون ا ل ز ي ا ر ة التي لا تجوز أ ي أ ن ك إ ذ ا ذهبت إ ل ي ه م ودعوتهم وطلبت منهم ما لا يطلب من الله هذا هو الممنوع سواء كان في ا ل م د ي ن ة أ و كان في بلادك إ ذ ا ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة هو ما سمعتم إ ذ ا انتهينا من أ ه ل البقيع وسلمنا عليهم ودعونا لهم أ ي ض ا نذهب إ ل ى شهداء احد وشهداء احد في عدد من ا ل ص ح ا ب ة قتلوا في تلك الوقعه ومنهم ح م ز ة فنحن نذهب ونسلم عليهم وندعو لهم مثلما عملنا هنا نعمل هناك مكان آ خ ر و هو مسجد قباء و كان الرسول عليه الصلاه و السلام يذهب إ ل ي ه كل سبت ماشيا و راكبا و قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من صلى في هذا المسجد ركعتين كان له ك أ ج ر عمره مثلما قلنا في ا ل ص ل ا ة يعني أ ل ف ص ل ا ة م ع ن ا أ ج ر ه ا و ثوابها فكذلك إ ذ ا ذهبت إ ل ى مسجد قباء و صليت ركعتين فلك أ ج ر عمره وليس لك عمره العمر لا بد أ ن تحرم من الميقات وتذهب و ت ط و ف و ت س ع ى وتفك الاحرام ولكن لك ا ل أ ج ر إ ذ ا هذا المكان أ ي ض ا الذي يزار ما عدا ذلك فلا حاجه لزيارته ل أ ن ه لم يثبت ما سماه المساجد ا ل س ب ع ة ل ل آ ن يذهبون إ ل ي ه ا الناس والمساجد ا ل س ب ع ة كما تعرفون أ ن ت م تعرفون اسماء الموجودين فيها مسجد أ ب و بكر وعمر وعثمان و علي هل معقول أ ن ا ل ص ح ا ب ة هؤلاء كل واحد يصبح كبار و لواحد السن يعرفون متى بنيت إ ذ ن ما في ح ا ج ة إ ل ى ز ي ا ر ة المساجد ا ل س ب ع ة و إ ن م ا ا ل ز ي ا ر ة ل ل أ ش ي ا ء التي سمعتم مسجد القبلتين فيه حديثان حديث في صحيح البخاري و أ ن مسجد القبلتين هو قباء و هذا الحديث في صحيح البخاري وهو أ ن رجلا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه بعد أ ن حولت ا ل ق ب ل ة والناس برا ما يدرون ما يعلمون فصلى معه ثم ذهب فلما وصل مسجد كبر ف إ ذ ا هم يصلون متجهين إ ل ى بيت المقدس فقال بصوته رفع صوته وقال أ ش ه د أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إ ل ى ا ل ك ع ب ة فاستداروا وهم في صلاتهم و أ ك م ل و ه ا إ ل ى ا ل ك ع ب ة و ن ن ظ ر لهذا الحديث و لهذا الرجل و لهؤلاء الذين كانوا يصلون هؤلاء الذين كانوا يصلون في ص ل ا ة و ص ل ا ة يعني ركن ركن ا ل إ س ل ا م بل ه و ركن ثاني بعد الشهادتين فكيف يحولون أ ن ف س ه م في ا ل ص ل ا ة و ه ذ ه الحركات ا ل ك ث ي ر ة قد ت ب ط ل ا ل ص ل ا ة لماذا أ و ل ا يستمع من ذلك الرجل هذا القول ويعلمون أ ن ه لا يكذب و إ ن م ا بلغهم ما شاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثلوا ذلك ا ل أ م ر م ب ا ش ر ة وتحولوا إ ل ى ا ل ق ب ل ة و أ ك م ل و ا صلاتهم وهذا مما ي ج ب على المسلم إ ذ ا ب ل غ و ا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا مخالفا لهذا الحديث عليه أ ن يبادر وعليه ان يمتثل وعليه ان يطبق ف إ ذ ا كان الحديث صحيحا ع ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ي ج د لك أ ن تتردد فيه في ذاك ا ل ز م ن ما في كذب احد يكذب فقبلوا منه م م ب ا ش ر ة لكن فيما بعد ساروا اناس الذين دخلوا في ا ل إ س ل ا م للكيد ل ل إ س ل ا م فكذبوا أ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي ه متعمدا فليتبوع مقعده من النار س وسلم و وأنت ل الله صلى الله عليه عملا يخالفه تمارس فعليك أ ن تعود لقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه لا ينطق عن الهوى و إ ن م ا هو وحي يوحى يجب على كل مسلم أ ن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أ م ر بطاعته في عدد الملايات أ ط ي ع ا ل ل ه و أ ط ي ع ا ل ر س و ل ثم قالوا و ل ي ا ل أ م ر منكم ننظر ا ل آ ن في هذه ا ل آ ي ة أ ط ي ع ا ل ل ه و أ ط ي ع ا ل ر س و ل هنا ا ل ط ا ع ة م ط ل ق ة ل أ ن الرسول لا ي أ م ر إ ل ا بما أ م ر به الله من يطع الرسول فقد اطاع الله بنص الايه لكن الذين دون او بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعتهم م ق ي د ة بطاعه رسول ه صلى الله عليه وسلم والله يقول في هذه ا ل آ ي ة أ ط ي ع ا ل ل ه و أ ط ي ع ا ل ر س و ل ثم قال و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم وقال و أ ط ي ع و ا أولي الأمر اولي ل أ أ م منكم ر ا ل أ م ر منكم طاعه ت م م ق ي د ة ب ط ا ع ة الله و ط ا ع ة رسوله ف إ ذ ا كان إ ن س ا ن أ م ر بشيء أ م ر الله به و أ م ر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فعليك ان تطيعه و لهذا قال ر س و ل عليه الصلاه و السلام لا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي معصية الخالق, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق